إلا إلا الله ليصالحين أشهد أن محمد عبده رسوله والله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واتبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فقد قال بعض السلف إذا استطعت أن يسبقك إلى الله أحد ففعل إذا استطعت أن يسبقك إلى الله أحد ففعل هذه وصية ناصح ومصيحة مشفق ينبغي لكل من اراد سلوك سبيل الاستقامه ان يضعها نصب عينيه اذا استطعت الا يسبقك الى الله احد ففعلك هذا ليكن قائدك في زحمه الطريق وكثره الناس هنا وهناك وكثره المتغيرات والصراعات والفتن ويلزم لكل ذلك أن يكون همه مرمة جهازه كما قال السلف رحمه الله وبناء على هذا فأنت في أسماء الطريق لا تدري إن كنت بمن يصل إلى الغاية والهدف أو لا يصل وإذا كنت تصل تصل على أي حال من الأحوال المحمودة أو الأقل حمدا فهذا السباق سباق طويل ولا يعرف نتيجته إلا بين يدي الله عز وجل وعند الصباح يحمل القوم السرى عند الصباح يحمل القوم السرى يعني يفرح ويرضى من كان يسير بالليل ويجد إذا رأى ثمرة عمله في الصباح بعد أن وزعت الاجور وقسمت الأنوار بناء على هذا ينبغي الا تغتر بانك على الطريق الان ولا تغتر بكثره من حولك وان يكون هدفك هو اصلاح القلب واصلاح القصد واصلاح النيه والتفتيش في رعونات النفس وعدم اغفال ما ينبغي إغفاله والا يعني تهمل حالك ونفسك وقلبك حتى تصل إن شاء الله تعالى إلى ما تريد وإلا أنت ترى في كل طبقة من الناس من يعني يمشي بعض الطريق ثم يتعثر وترى من يمشي بعض الطريق ثم تختل وجهته ويختل قصده ومن ثم يتاثر وترى من ينعكس سيره فيمشي بالسلب بعد أن كان يمشي وترى ربما من كان بطيء السير في أول الطريق وينظر إليه على أنه لا يصل ثم يحدث بعض التصحيح وحسن الترتيب ويوفق لحسن قصده فيسبق فقد يأتي المتأخر ويسبق وقد يتأخر السابق وهذه أسرار ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن مدار هذه الأسرار ومرجعها إلى القلوب فإن الله عز وجل محل نظره إلى العبد قلب يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ف يجب الا ننشغل في زحمه الطريق بهذه المسائل وهذه القضايا لعل الله عز وجل ان يقيل العثره ويسدد الخطى ويقبل السير انه ولي ذلك والقادر عليه ولما ننشغل به في هذا الكتاب المبارك حرمه اهل العلم هذا الفصل الثاني الذي ذكره المصنف ضمن الباب الاول المتعلق بالغيبه واحكامها قال رحمه الله الفصل الثاني اولويه الاشتغال بعيوب النفس أولوية الاستغفار بعيوب النفس ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجزعة في عينه وهذا إنكار من النبي صلى الله عليه واله وسلم على من يفتش في عيوب الآخرين إلى هذا الحد الذي يرى القذى وهو أدق ما يكون الشيء اليسير التافه بينما ينسى هذا الجزع من جزوع النقل الذي هو أظهر ما يكون لكنه في عينه هو فلا ينتبه لعيوبه وهو أحرص ما يكون على التدقيق في عيوب الناس مثل هذا لا يوثق ومثل هذا لا يرضاه الله عز وجل وفيه أن الإنسان لنقصه يعني في الحديث أن الإنسان لنقصه وحب نفسه يتوسر على تدقيق النظر في عيب أخيه فيدركه مع خفائه مهما كان خفيا يستنبطه ويدركه ويحرص على استعمال كل ما أوتيه من ذكاء في كشف عيب الآخرين فيعمى به عن عيب في نفسه ظاهر ويكون من شؤم ذلك فالجزاء من جنس العمل أن يعمى عن عيب نفسه مهما كان ظاهر لا خفاء به ولو أنه اشتغل بعيب نفسه عن التفرغ لتتبع عيوب الناس لكف عن أعراض الناس وسد الباب إلى الغيبة عزبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما وأعزب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عماء وهذا صحيح قال الإمام أبو حاتم بن حبان رحمه الله الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه وإن من أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم وأعجز منه من عابهم بما فيه ومن عاب الناس عابوه هذه كلمات تكتب بماء الذهب بل بماء العيون وهي ظاهره كل ما تحتاج إليه ان تقراها بقلبك لا بلسانك المرء إن كان عاقلا ورعا اشغله عن عيوب غيره ورعه كما العليل السقيم اشغله عن وجع الناس كلهم وجعه فإن كان يئن لوجع نفسه فإلتفت لا لأوجاع الناس لان في وجعه غنيه كذلك من انصف نفسه اشغله عن عيوب غيره ورعف فلا عليك ان رايت في الناس ما رايت لان همك اصلاح نفسك وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكروا رجلا فقال يعني ذكر عند ابن عباس رجلا فقال ابن عباس ذلك الصحابي البحث وهو يؤدب التابعين حوله وفيهم أمثال مجاهد وغيره وهم كبار في القدر والعلم والفهم لكن هكذا يحتاج كل إنسان إلى مرجعية تدله على الخير وتحسه عليه فقال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك يعني إن كنت لابد فاعلاً فتمهل وتأمل في عيوب نفسك اولا عسى أن تشغلك عن عيوب غيرك فقال أبو البحثري العنبري يمنعني من عيب غيري الذي أعرفه عندي فوق العيب يمنعني من عيب غيري الذي أعرفه عندي فوق العيب عيبي لهم بالظن مني لهم ولست من عيبي في ريب إن كان عيبي غاب عنهم فقد احصى عيوبي عالم الغيب وإن شئت أعربتها فقلت يمنعني من عيب غيري الذي أعرفه عندي فوق العيب عيبي لهم بالظن مني لهم ولست من عيبي في غيبي إن كان عيبي غاب عنهم فقد أحفى عيوبي عالم الغيب وعن بكر قال تساب رجلان فقال احدهما محلمي عنك ما أعرف من نفسي محلمي عنك يعني ما زعلني أحلم عنك وأنت تسبني أحلم عن جهلك إلا ما أعرف من نفسي يعني أني أيضا فوق ذلك في الإس وهذا يعني في غاية ما يكون من ضبط النفس فالمجال مجاله واستباب ومشاتمة وجهل ودخول للشيطان ومع هذا قهر هذا الرجل نفسه لما اذاه صاحبه فقال محلم عنك ما اعرف من نفسي يعني لولا ما أعرف من نفسي أنني يعني كثير العيوب لرددت عليك بذكر عيبك لكن أنا في عيب نفسي مشغول قيل للربيع بن خسين ما نراك تغتاب احدا فقال لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لذم الناس لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لزم الناس ثم أنشد لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها لنفسي من نفسي عن الناس شاغلوا لقي زاهد زاهدا فقال له يا أخي إني لأحبك في الله قال الآخر لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأضغطني في الله وهذا من الورع والتواضع قال له الأول وقد بذله مثلا بمثل قال له الأول لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن بغضك يعني قال له أنا أحبك قال له لو عرفت الحقيقة لأضغطني فقال له لو عرفت حقيقتك التي تذكر من العيب والشيء لكنت مشغولا بما أعرفه من نفسي مما هو فوق ذلك هذا تنافس الأدب وقل ما ترى ذلك بيننا قد ترى بيننا تنافسا في طول اللسان وعرضه أحيانا وقد ترى بيننا تنافسا في بعض المحفوظات وبعض المعلومات ويفخر بعضنا على بعض بحفظ أو إتقان أو علم وليس هذا مجال التفاضل في الحقيقة فإنما مجال التفاضل ما نسيناه من مثل هذه الأداب لو أن رجلا قال لك أحبك في الله فمن الذي يرد بمثل هذا الرد المتواضع أن يقول مع ما عرف السنة من الدعاء له بأن يحبه الله بسلا يعني ما أحب ولا حذار من الذي يشير إلى مثل هذا المعنى أما إنك لو علمت ما أعلم من نفسي لأبغى الثاني فيهض من شأن نفسه وينزل بها فلا يكون من جواب صاحبه إلا مثل ذلك هذا المعاني أو هذه المعاني وهذه المثل بقيت في الكتب مع الأسف وقل من يتعاطاها بسبق قبيح من الإنسان أن ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى ولو كان ذا عقل لما عاب غيره وفيه عيوب لو رآها قد اكتفى يعني يكفيك ما تعرف من عيوب نفسك ولولا ما أوجب الله عز وجل من النصيحة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكلف بذلك وحرج فيه لما ساغ لأحد أن يتكلم ولقعد كل واحد مشغولا بعيوب نفسه لكن على كل حال لا حول ولا قوة إلا بالله وعن عون بن عبد الله قال لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفله قد غفلها عن نفسه لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه يعني لو أنصف وتذكر لما احتاج إلى النظر في عيوب الناس مهما كانت عيوبهم لأنه مشغول. وعن محمد النصيرين رحمه الله قال كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس. أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس تأمل ما تراه في الكثير من البيئة الدعوية التي تعيش فيها لا أقول يعني بين الفساق وأهل المجون والفحش والخنة لكن أقول حتى في بيئة طلبت العلم وأهل الدعوة وانظر في كثير مما حولك في تتبعه لخطايا الناس وذنوبهم وفرحه بقصورهم وتقصيرهم ومناداته على ذلك وربما وسعت الدائرة حتى شملت كثيرا من أهل العلم والفضل ممن ربما حطوا لحالهم في الجنة وهذا المسكين قاعد يعني يزيد حسنات إلى حسناتهم من حساب نفسه ويلقى خاسرا ولا حول ولا قوة إلا بالله فقال الفضيل بن عياض ما من أحد أحب الرياسه إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير إذن كل هذا من رعونات النفس ومن محبه الرئاسة ومن حب الظهور ومن البغي في الأرض وطلب العلو والفساد وهذا كله من فساد القلب وضعف الإخلاص لأنه إذا أحب الرئاسة تحب أن يسود وأن يظهر وأن يقدم وأن لا يكون أحد يسبقه في الوقت الذي يرى مئات من الناس أفضل منه وأسبق فلا يخلو له الجو ولا يصل إلى ما يريد إلا بهدم هؤلاء الذين سبقوه، ومن هنا يأتي الحسد ويأتي البغي والظلم وتتبع عيوب الناس وعوراتهم حتى يسقطهم فإذا سقطوا جميعا بقي هو ظاهرا وهذا فيما يتصور وإذا عجز أن يسقط أحدا كرهه كره أن يذكر أحد بخير ومثل هذا لا خير فيه نعوذ بالله من هذه الصفات وقال مالك بن دينار كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للقوانة يعني أن يستأمن الخائن الذي لم يقبل الله عز وجل أمانته فكف المرأة شرا أن يكون صالحا ويقع في الصالحين سبحان الله كف المرأة شرا أن يكون صالحا ويقع في الصالحين يعني لو تلهى بعيب نفسه كان أولى له لأنه ليس بالصالح فكيف مع ذلك يقع في الصالحين يعني ينقو مساءاتهم و. خطاياهم وزلاتهم وعوراتهم وهل لقيت أحدا معصوما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يتصور. وإذا فما دون النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون له عورات وأخطاء واستدركات لكن الواجب الغض عن مثل هذا فلا ينبغي أن تقول فلان كان فيه كذا وكذا وفلان كان فيه كذا وكذا من السابقين ولا اللاحقين. وسوف ترى فيما يأتي من الكتاب من الأبواب القادمة تفصيل هذه المسائل التي تلي بها زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله وقال ابو عاصم النبي لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة الذين لهم لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة سفلة القوم وسفلتهم يعني اسافلهم واكثرهم حقاره ودناءه ومن لا قيمه لهم في ميزان الله سبحانه وتعالى مهما يعني لبسوا المسوح وتعطروا وتطيبوا وانتفخوا الا انهم عند الله عز وجل من اسافل الناس هؤلاء الذين يذكرون الناس بما يكرهون هل رايت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فأل هذا كان خلقهم أو خلق أصحابه رضي الله عنهم لا والله لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا فيهتك الله سكرا عن مساويك واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحدا منهم بما فيك لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا يعني ما دام مستورا فالحمد لله فلان لا يعرف عن فلان أنه كذا وكذا اجعل الأمر مستورا فمصلحة في أن تقول انتبه فلان كذا وكذا وكذا ولا ينبغي أن يكون الدافع على هذا النصيحة كما يقولون هذا وجه صحيح لكن نخلق بهذا الوجه الصحيح مئة وجه كاذب فقد لا تكون مصلحة وقد لا تكون الطريقة حسنة وقد لا يكون الأمر على هذا النحو ويدخل فيه كثير من حظ الشيطان نعم لا بأس أن يكون هناك تناصح في الدين وغلالة على الخطأ ورد الخطأ على صاحبه هذا لا تلاف فيه وأن يكون هناك جرح وتعديل لكن هذا له أصوله الشرعية ومن أصحابه الذين صفت نفوسهم وخلصت للنصح لله عز وجل أما أن يستخدم بعضه الجهاز ومن في قلوبهم دخل ودخن ووسخ وقذر يستخدمون معاني العلم والمصيحه والجرح والتعديل في يخفون وراءها نوايا خبيثه وقلوبا ممتلئه بالدغل للمسلمين واراده العلو والفساد فمثل هذا لا يخفى على الله والا خفي على الناس ولا والله لا يخفى على الناس ايضا فان الناس يعرفون كيف يميزون بين الناصح للدين وبين من في قلبه يعني غل وحقد وحسد لا تكشفن مساوي الناس ما ستر فيهتك الله سترا عن مساويك واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحدا منهم بما فيك قال بكر بن عبد الله المزني إذا رأيتم الرجل موسكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه تحلم أنه قد مكر به مكر به يعني أريد به الشر واريد به على فساد دينه واستدرج إلى حيث الهلكة والعياذ بالله كل هذا لأنه موكل بعيوب الناس يعني لا تراه إلا ذاكرا لعيوب الناس منتبها إلى قصورهم وعجزهم وأخطائهم في الوقت الذي لا تراه إلا ملتمسا عذر نفس فإذا قيل له أنت قال والله عندي من العذر كذا وكذا أما إذا قيل الناس قال ليتم معذرين وثمع أعربي رجلا يقع في الناس فقال قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها هذا الصحيح هذا الأعربي وإن كان أعربيا إلا أنه بفطرته استدل على أن ذاكر عيوب الناس من أكثرهم عيدا وضربها في وجهه قال استدللت على عيوبك وأنا لم يخبرني أحد بها بكثرة ذكرك لعيوب الناس لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها وأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال أهو العيوب أخو العيوب وصاحبها وأجرأ الناس على عيب الرجال شر ورما بعيب الناس مشتغلا مثل الزباب يراعي موضع لي. أين يقع الزباب على الطيب أم على الخبيث على الصحيح أم على الجرح على موطن الطهارة أم على موطن النجاسة هذا معروف فمثل هذا مثل الزباب لا يقع على طيب أبدا إنما يتتبع مواضع لعلنه نعوذ بالله من ذلك وقال ابن السماك سبعك بين لحيي سبعك بين لحيي يعني السبع الذي يأكلك وفيه هلاكك بين لحييك يقصد اللسان واللحيان يعني الفكان تأكل به كل من مر عليك قد أزيت أهل الدور في الدوف يعني أهل البيوت في بيوتهم حتى تعاطيت أهل القبور وارتقيت بعد أن يعني لم يسلم منك أحد من أهل البيوت وانتهى الحاضرون تعاطيت أهل القبور والموت فما ترسي لهم وقد جرى البلا عليهم يعني ما رحمتهم وقد ماتوا وانت ها هنا تنبشهم إنما ترى نبشهم أخذ الخرق عنهم إذا ذكرت مساويهم فقد نبشتهم يعني ليس النبش باخذ الخرق عن الموتى وانما اذا ذكرت مساويهم فقد نبشتهم يعني نبشت حالهم انه ينبغي لك ان يدلك على ترك القول في اخيك ثلاث خلال من يخاطب على الرجل يخاطبني فأنزل الكلام على نفسي اما انت فانه يخاطبك وتنزل الكلام على نفسك حتى ننتفع إنه ينبغي لك أن يدلك على ترك القول في أخيك ثلاث خلال أما واحدة فلعلك أن تذكره بأمر هو فيك فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك يعني ستكون العقوبة الجزاء من جنس العمر ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه هذه الثانية تذكره بأمر فيك أعظم منه فذلك أشد استحكاما لمقته إياك يعني لمقت الله لك أن تذكر عيب رجل وأنت معيب أكثر من هذا العيب ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه فهذا جزاؤه إذ عافاك يعني وعلى أحسن الأحوال أن تذكره بعيب وهذا العيب ليس فيك لكن ليس فيك ليس بعضلاتك ولا يعني أدواتك ولا قوتك وإنما هذا من الله فهل هذا جزاء فضل الله عز وجل إذا عافاك أن تنطلق في عباده وتؤذيهم أما سمعت ارحم أخاك واحمد الذي عافاك واصل هذا في سنة النبي فاصل الحمد لله الذي عافانا مما تلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق وهذا يتسع للمعايب كما أصله في المطايب ونحوها إذا شئت أن تحيا ودينك سالم وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة مرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين يروى هذا الاشتافعي رحمه الله وحتى يكون موزونا إذا شئت أن تحيا ودينك سالم وحظك موفور يعني من الحسنات وعرضك صين لسانك يعني احفظ لسانك لا تذكر به عورة ملئن كلك عورات وللناس أعينهم يعني كما ترى فالناس يرون منك ما تراه منهم وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقد يجوز وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس اعين يعني كذب عينك التي تطلعك على المساوئ احفظ هذا واحتج على العين بأن عند الناس أيضا أهينا فلعلهم يرون فيك ما تراه فيهم وكما تحب أن يسكتوا وأن يغضوا الطرف عن عيبك ففعل كذلك معهم فقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى سمعت محمد بن عبد الله بن شازان يقول سمعت زازان المدايني يقول رأيت أقواما من الناس لهم عيوب فسكت عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم وزالت عنهم تلك العيوب ورأيت أقواما لم تكن لهم عيوب اشتغلوا بعيوب الناس فصارت لهم عيوب وهذا ظهر منبع العيب أن تشتغل بعيوب الناس حتى ولو كنت سالما أتتك العيوب ومنبع السلامة أن تترك عيوب الناس حتى لو كنت معيبا فمن بركة ذلك أن يحفظ الله شأنك ويستر عورتك وذلك لأن من اغتاب اغتيب ومن عاب عيب من اغتاب اغتيب ومن عاب عيب فبحثوا عن عيوب الناس يورس البحث عن عيوبه. ولعل في قاعدة الجزاء لجنس العمل زاجرا للذين يخوضون في عيوب الناس، فيكف عنها خشية أن يعاملوا بالعدل. فإن البلاء موكل بالقول، فيكف عنها خشية أن يعاملوا بالعدل. لو لم يقل إلا هذه الخطلة، أنت كف عن عيوب الناس؟ خوفا أن يعاملك الله بالعد لا بالفضل ولو عملك بالعد بمقتضى الحق لما نزى أحد ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب فإن البلاء موكل بالمنطق وهذا مثل إن البلاء موكل بالمنطق يعني الإنسان قد ينطق بالكلمة فيكون البلاء بسبب الكلمة التي قالها لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن جرب هذا في نفتك في مسائل كثيرة ربما ولو بينك وبين نفسك حتى لو لم تكلم أحدا تقول فلان هذا لا يقوم الفجر ولا يستيقظ ثلاثة أيام لم يأتي إيش هذا مسلم هذا ولا تجد نفسك في الفجر القادم معه بل ربما يأتي هو وتتخلف أنت وهكذا في عامة ما يقوم البلاء موكل بالمنطق والجزاء من جنس العمل منعا بعيد عن إبراهيم قال إني لأرى الشيء مما يعاب ما يمنعني من غيبته إلا مخافة أن أفلل به يمشي جنب الحائط كما يقولون يمشي جنب الحائق يعني حتى تسلم لا تفرح بعافيتك الآن لك لا تدري كيف يختم لك وعن الأعمة قال سمعت إبراهيم يقول إني لأرى الشيء أكرهه فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله هذه قلوب عندها من الحساسية والشفافية يويس وهذا الورع يرى الشيء ويكرهه ولعل نفسه تتحرك لكي تتكلم سيلجمها مخافة أن يبتلى يعني كأنه ما يدري وأعزم من هذا وقال ابن متعود رضي الله عنه لو استخيرت من كل لخشيت أن أكون كلبا شوف طبقات الناس كلام إبراهيم التابعي إبراهيم النخعي كان عجيما فلما تنتقل للصحابة تجد كلام إبراهيم النخعي وغيره يعني ليس بشيء إذا ما قولت بطبقات كل طبقه يعني فوق التي تسمقها والصحابه اعلى الطبقات هل خطر ببالك مثل هذا ان تستحي أن تسخر من كلب ولا تقول هذا كلب ابن كلب ما عليك به لا. هذا الذي هو صحيح هو كلب وابوه كلب ولا بد لكن الصحابه ما كانوا يسمحون أن بان هذا كما نقول بل يقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا القدرة صالحة والعبد لووكل إلى نفسه فهو منبع الشر الشرف وإنما التوفيق بيد الله وإني أكره أن أرى رجلا فارغا ليس في عمل آخرة ولا دنيئا هذه لنا الأولى له يتكلم عن نفسي لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا هذا له وفيه موعظه لنا ثم يتوجه بالموعظه المباشره واني اكره ان ارى رجلا يعني يخاطبنا رجلا فارغا ليس في عمل اخره ولا دنيا اذن في اي عمل مشغول من الناس قالوا وذكروا وفعلوا وقيل وذكر وحكي ووقع وحدث واتفق وكان وصار ونحو ذلك من الكهف لا هو في عمل آخرة من عباده وذكر ونحو ذلك ولا في عمل دنيا من اشتغال بما ينفع وقال عمرو بن شرحبيل لو رايت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه فشكل هذا مضحك رجل يرضع عنزا يعني لو امراه ترضع عنزا هذا غريب ايضا لكن رجل لو يرضع ويرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع يعني ما يؤمنني أن أبتلى بمثل هذا فأقف نفس الموقف ويضحك مني كما ضحكت قال المسيرين عيرت رجلا وقلت يا مفلس فافلست بعد أربعين سنة انظر الذنوب القليلة التي إذا بحث ونظر في صحيفته تذكرها من أربعين سنة عيرت رجلا وقلت يا مفلس ونسي الموضوع وبعد أربعين سنة أفلت فكأنه حدث نفسه قال هذا لابد له زنب ما الزنب الذي فلقلة الزنب نظر وفتت إلى أربعين سنة قال أنا فعلا من أربعين سنة قلت لرجل يا مفلس إذن هذه يعني زنوب قليلة بحيث إنهم استطاعوا أن تبقى على شاشة أو على الصفحه الأولى التي أمامهم أربعين سنة وأدرك أن هذا البلاء بذاك الزم فما باله من لا يدري عن بلائه بأي زم لفرسلة الزم فلو كان سهما واحدا لاتقيته ولكنه سهم وثان وثالث يقول الله أكيد بزنب لكن ما ما أدري أي ذنب الذنوب كثيرة نعوذ بالله من الخلال وعن الحسن قال كانوا يقولون من رمى أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به عزيز ذنب تاب منه ولعل الله قبله فما بالك أنت هب أن فلانا روي عنه أنه قال كذا وكذا لكنه مات لعل الله عز وجل لعله استنصر لعله ورجع لعله تاب ولا شك أن الكبار أهل الفضل بل لا شك أن المظلوم بكل مسلم أن يتوب ثوبة عامة قبل أن يموت خصوصا إذا كان من أهل العلم والفضل أما أنت فمصمم أن تكون يعني تفضحه بين الناس بما قال فقال الإمام الزهري رحمه الله حدثني عروة أن المس وربنا مخرمة هذه عودة إلى طبقة الصحابة حدثني عروة أن المصور ابن مخرمة أخبره أنه وفد على معاوية يعني لما كان معاوية اميرا للمؤمنين فقضى حاجته يعني قضى معاوية حاجته المصور ثم خلا به فقال يا مصور ما فعل طعنك على الائمه يقصد نفسه فإنه الإمام يعني أنت ما زلت تتكلم عن الأئمة قال دعنا من هذا وأحكم يعني أنت رجل إمام قدم عليك من الإحسان وقضاء الحاجات ودعنا من هذا قال لا والله لا تكلمني بذات نفسك بالذي تعيب عليه قال له أبدا لا أتركه حتى يعني تنظر ما الذي أو حتى تخبرني ماذا تنقم عليه قال مصور فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينت له. أكثر ما دمت أكثر تعال أنت فيك كذا وكذا وعملت كذا وكذا ولم يترك شيئا إلا يعني فرغ ما في جعباته قال لا أبرأ من الدم وهنا الإبداع كل الإبداع ما قالوش أنا أنا فيه كذا طب خذوه وهو الأمير أمير الأمة مش أمير القرية قال أول ما قال لا أبرأ من الزم يعني أنا مذنب يقول هذا الخليفة خال المؤمنين وكاتب الوحي وأربعين عاما في الفتوح على الشام ونحوها لله ظر معويها قال لا أبرأ من الزم فهل تعد لنا يا مصور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة فإن الحسنة بعشت أمثالها أم تعد الزنوب وتطرق المحاسن قلبي يعني مش أخذ بالك إن إحنا الخلافة وإصلاح أمر العامة وحاول تيسير أمور المسلمين تحسب لنا هذا أم تعد الزنوب فقط قال ما تذكر إلا الزنوب شوف الصراحة قال لا والله إحنا نذكر الزنوب فقط قال معاوية فإنا نعترف لله بكل ذنب الأذنب نال فهل لك يا مسور زنوب حاجة عجيبة فهل لك ذنوب في خصتك تخشى بأن تهلك إن لم تغفر يعني لست مثلنا يعني تخاف زنبا قال نعم قال فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني يعني لست أكثر مني رجاء لمغفرة الله فوالله ما ألي من الاصلاح أكثر مما تلي على انا مسؤول وخليفه وامير وانت رجل من الناس ولكن والله لا اخير بين امرين بين الله وبين غيره الا اخترت الله على ما سواه واني على دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب الا ان يعفو الله عنه قال فخصمني يعني خلاص غلبا غلب معاويه رضي الله عنه، المصور رضي الله عنه. قال عروة، فلم أسمع المصور ذكر معاوية إلا صلى عليه، يعني دعاه له رضي الله عنه أجمعين. فقد كان يكون بين الصحابة أشياء، لكن مثلك الانصاف، يعني لزوم الجد والرجوع إلى ما ينبغي. وتأمل إلى سعفح صدر والصبر من الخليفة على رجل من عمون المسلمين عن أبي راشد قال جاء رجل من أهل البصرة إلى عبيد الله بن عمر فقال إني رسول إخوانك من أهل البصرة إليك فإنهم يقرؤونك السلام ويسألونك عن أمر هذين الرجلين علي وعثمان يعني بعد ما كانت الفتن وما قولك فيهما فقال هل غيروا كان مسألة أخرى قال لا قال جهزوا الرجل يعني جهزوا بجائزته وعلى حاجته فلما فرغ, أو فرغ من جهازه قال أقرأ عليهم السلام وأخبرهم أن قولي فيهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون يعني وتعفف رضي الله عنه من الخوض في الشيخين في علي وعثمان. طبعا لو ان رجلا سالك عن بعض الدعاء ولا بعض هل تقول له هذا واحد قال لك هو الالباني كان زي ما يا يقولون او هو فعلا فلان كان كذا وكذا امسك لسانك كل اخ الحمد لله هذا سبق الى ربه ولعل الله عز وجل يعني قد جعله في منازل نحن نقصر عنها فدعنا من الأموال. طب والأحياء كل والله هؤلاء سبقونا بفضل واستعملوا في طاعة الله عز وجل. ونحن أقل لن نتكلم فيه. طب العصا والمذنبين. أي تقول أقل. تقول والله نحن عندنا من الذنوب ما يعني هم ما فوق هؤلاء. لكننا في ستر الله عز وجل وكنا وكنت. إذا استطعت هذا لله أبوك. أنت والله أولى بهذا المس. وعن شريك قال سألت إبراهيم بن أدهم عما كان بين علي ومعاوية فبكى فندمت على سؤالي إياه شافوا قاعد يبكي فأقل أنا السبب في هذا ال في هذا المكان فرفع رأسه يعني بعد أن بكى فقال إنه من عرف نفسه اشتغل بنفسه ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره يعني ما عند وقت ينفقوا في الكلام على الناس، بل هؤلاء يتكلمون على الفضلاء، الأخيار، الكبار في الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، علي وعمر، من أنت حتى تتكلم في علي وعمر؟ مع الأسف الجهل يفعل فعله، واحد يطلع على صفحة جديدة ولا على. يعني فضائية من الفضائيات ويتكلم والكلام كثير ويقول كما كان يحدث في الدولة الأموية وكان معاوية كذا وكان يزيد كذا وكان فلان كذا كما فعل عمرو بن العطف ويعج ويملأ الدنيا ذنوبا يشم رائحتها كل الناس إلا هو مذكون من الخير ولا حول ولا قوة بالله وقد رأينا من هؤلاء كثيرا وأعزب من ذلك أن نرى بعض اخواننا جلت والله مرة بين يدي أخ من الإخوة وقال أنا ما أدري يعني مثل هذا لكن حتى أدلك على أنه يقع من كل أحد إلا من الله قال أنا غير معترف في معاوية ابن أميثفيان قلت يا رجل انظر ما تقول لا لتكن جاهلا واجعلت أعظم عليه سلم ينتبه قلت لو أكتب هذا الكلام تكتبه؟ قال أكتبه ومسك القلم أنا بخوفه وبخافش. اكتب في أحد وصيقة أمام الله عز وجل تروح بستين داهية بها. غير معترف هو من أنت حتى تعترف؟ هذا كلام كان من أكثر من ده كتير أول. يعني واحد وثمانين اثنين يبقى فيها كم سنة؟ من. حوالي خمسة وعشرين سنة. الآن أنا لا أذكر أي شيء عن هذا الأخ لا عن شكله ولا عن موضوع ولا حتى عن اسمه لا أذكر اسمه ولا صورته ولم أسمع به مطلقا بعد هذا في دين ولا دنيا أين يذهب بهذه الكلمة؟ أما في الدنيا فقد ضاع ويبقى الاخره اللي لم يتداركه الله عز وجل برحمته لا أدري أين يذهب به إذا وقف معاويه خصما له وجاءت الصحائف معاوية ويعني ألقار من الصحائف التي نحن جميعا ندينون له بها في عمر مديد من الفتوحات والانتصارات والسعي في عزة الدين وكتابه الوحي وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وموته راضيا عنه ثم أبو بكر يرضى عنه ويموت راضيا عنه ثم عمر ثم عثمان وحتى علي قد كان بينهم شيء لكن لا والله ما تأثر ما بينهما من حيث القلوب فإنهم كما ذكر الله عز وجل إخوانا على سر المتقابرين ونزعنا ما في صدورهم من غل، لكن اجتهادات كانت يعني بينهما والله يغفر لهم ثم يأتي هذا الصلوب ويقول أنا كذا وكذا مما يقول هذا خطير مع الأسف كثير من الناس يفعل عنه من ذلك أنه قد يتطور ممن يعني يدعي السنة والفهم والعلم وهذا يعني دعاوى فارغه ليس وراءها مضمون ننظر إلى إبغير بن أدهم يسمع السؤال فقط يبكي ولما ينتهي من البكاء لا يجيب عن مثل هذا السؤال فقال السفعي قيل لعمر بن عبد العزيز ما تقول في أهل الصفيين يعني المعركة التي جرت وقع في زمان الصحابة وكان فيها من الفتن وكان فيها يعني زبير وطلحة وعائشة وغيرهم في ناحية وكان علي رضي الله عنه والقصة معروفة فكيف أجاب عنها عمر ابن عبد العزيز قال تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أخضب لساني بها يعني ما أتكلم في مثل هذا رضي الله عنهم أجمعي وقال الرياشي رحمه الله لعمرك إن في زنبي لشغلا لنفسي عن ذنوب بني أمية على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إليه وليس بضائر ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لديه يعني وليس قضيتك الهوهيين وماذا فعلوا ليس قضيتك والعباسيون وماذا فعلوا أيضا ليس قضيتك أبو العثمانيون وماذا فعلوا ولا هذه قضيتك إنما قضيتك أنت وماذا فعلت؟ كل أمير بما كسب رهين، لا بما كسبت من أمير. وعن الهايس بن عبيد الصيضراني قال سمعت بن سيرين أو السامع بن سيرينا رجلا يسب الحجاج. أظن الحجاج دائما مرفوعا من ال الغيبة، فيما تصور التاريخ الحجاج وسيف الحجاج خذ يعني راحتك ومد رجليك في وجه الحجاج. لا. هكذا يتصور الناس الحجاج له مواقف عزيبة في في الفتوحات في المناسبة دعا كما قد قيل ولا شك أن فيه كثير من الكلام الصحيح لكن الله أعلم لقد كان للرجل مواقف في مقابل تلك المواقف وعلى كل حال هذا الأدب سمع ابن سرين رجلا يسب الحجاج فقال مه أيها الرجل يعني كف إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قبل أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج لأن أعظم ذنب عمله الحجاج هو ليتع لكن أصغر ذنب لك سوف يهمك وتغتم له أكثر من ذنب الحجاج هذا صحيح واعلم أن الله عز وجل حكم عز إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه شيئا فشيئا أخذ للحجاج ممن ظلمه فلا تشغلن نفسك بسب أحد ما رأيه في هذه القاعدة إن الله سيأخذ من الحجاج لمن ظلمه طيب طب ومن ظلم الحجاج مقتضى العد أن يأخذ له أيضا ممن ظلمه ومن هنا قال بعض الظالمين ممن تابوا إنه يرجو إن شاء الله كثيرا من الحسنات فكثرت ما سبه ويعني وأطلقت فيه الألسلة حتى أنهم يذكرون عن أبي نواس هذا الشاعر الذي هو رمز للخمر والفجور والفحش والخنة وكان كذلك إلا أنهم يذكرون أنه عند موته يعني وفق أيام توفيق فجعل ينادي ربه ببعض أبيات فيها يعني يا رب يقولون أن يعني أنني لا يغفر لي وأنني كذا فقالوا هذا من أرجى ما فعل ربما كان كانت هذه الأبيات يظن الناس بي شرا وإني لشر الناس يظن الناس لا مش طيب هذه الأبيات أبي العتحي يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفوا عني لكن أبيات ابي نواس اين الادباء نعم. والتي تنسب احيانا للسافعي على كل حال هاتي هذه. هاتي هاتي هاتي هاتي هاتي لا ليست هذه. على كل حال يعني النسيان طبيعة الإنسان والحمد لله رب العالمين. نعم. هل يوجد جئ أن لمن رأى في أخي عيبا أن يقول الحمد لله الذي عافني من به كثيرا من الناس هذا صحيح؟ لكن يقوله في نفسه وليس يقوله أمام الناس وإلا كان هذا من التعريض بالغيبة. نعم.